عمي فهم لا أو كمن عم لا يرجع أو كصّب من السماء فيه ظلمات رعد برق يجعلون أصابعهم تي أذانهم من الصاعق حذر الموت Allah'ın mühümeti ve kâfırın yıkadı albarı yıkatı abcâre her her her her her her her her her her ذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير بُدُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشًا وَالسَّمَاةَ وَأَن علَمَنَا السَّمَاءَ أَنْ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْ تُمْتَعُ لَهُ